بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ودعك ربك وما قلا ونا الاخره خير لك من الاولى ول سوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فام فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث